وبعدين المنفق العسر وباليبين الكاد وبعدين المنان المنان من ضمن اللي يا رب طالب ينظرش إليه ولا يكلمه هم رئيس كيه إيه المنان إيه بعد بيدي الناس حاجة وإيه ما يكون معروض يجيب دشرة يقابه دولا ونجمد بقى نرحة قصر كفير الله عن عملية يلا المنفق يستهل يعني سيجي فأس لله رأت بسبعين لان دهو لحظة راجل فوران جيه المرأة فاها جاتس ووازو الناس هنعمل ليه ويعمل تان هو راجل يعني كريم وراجل لا يسمي المنان والمنان ده يشمل الراجل والمرأة يعني فرزوحة ده تبعضوا بكبينة على جزء تقول دهولا خير اهل عليك لا تقولش ما يتراجم لان ده, ده لعمل كذب من خيره المعاد مع ان المواسم يعني كانت عشورة وسط معراج وسط السعبان يعني كيلو بطرس وشطرس طول السنة تفضح قوة عشان نوضع طوله لا حمي اجتهت بالكيلو بطرس تبسيك تهدي جميه وقتا المنة بتاعة فاجل عالمرأة او ان لم يت وجله ده تقول تطيع بالشارع او ان لم كل هذا حرارة لا يا صح يا على ان نطلنا عالمرأة وان المرأة ان وبعدين وان سألت زوجاء الطرق من غير بأسين حرم الله وعليه أساسهم ليه على الجنة المفروض في الزوجية انها تكون منتهى الاستجام والتفاوم حتى فالزايد ده عز ممنوع الرقص لانك حد يرجع الوصف عنك هو حيرجع عنك. مش هستمروا عن بعضك. فميش داعي الغرص داعي المنان. فيه كمان من ظن اللي ببنا ما ينظرش ديهم المتبرد من ولده وهو يضغط وليه. والمتبرد من ولده دايه يرغب عنهم. ايه يعني? يعني واحد يقول لها كانوا شابون يقول لي يجوز هنا بقى أربين على الله بقى معه عليه الأربين واليبنية بعد الفسرات بتايمتها وشعته وماشوا بالدقة لحفت بخلوه بنات بص الأنافهم بيأوسط وأصحلوا كلهم الضفاق إنهم قلوا بفلاحة وقلوا بفلاحة وقلوا بشتير دواب فإن تبضع من أبوه لا لا أنا أقول أبوها دواب دواب أبوه يقول له ما انتمع تختار عندنا من حينها رعد خفتان بصر امورو عن اتباشة لienne New Watch نتحددر حاجة لله وادعم مع هذه الحجاء والخفتان وتقول لنا الوحد غس smashing بس Brew علينا تريد من لدينا حاجة لله بما كانت غس发 ان ان ادعم الخفتان قد قد قلقوا من ضمن النار الذي لهam his были ولا هم جد بنا والعكس بقى هرب Yunus التي انتبرع بالقلم جهناه دمجل والله انتقل شوف عالمين ل Senin والله عن استبرع من الابنه اخر انظر فمن جملة من لا يتكلمهم الله يوم القيامة يذكيهم ولا معذاب غريب من جملة كمان الحاجات واحد احسن اليه قوم فجحد احسنه يعني واحد اعمل معروف واحد وجد بعد قده ليس ايه هو العروف هو التنكر النبي صلى الله عليه وسلم لان كل ما تنكر لمعروف قوم من عليه بنعمة فهو من جملة لا يظنه صافره انه هو القيام غريض من جملة من يعقبه الله بهذا العقاب بالآخرة من منع فضل مائة حصوصه سبن السبيل ايه فضل مائة ايه الاكن بيكون مكانش مية يقول احنا هناك مصر غير العريف المية والسد العالي والحنفيات والنيل بالنعم اللي العليف بالنعم اللي العريف ووحد عام في المياه وجيه الواحد مر عليه في السبيل يقوله اتنا مياه يقوله مفيش يبقى هذا الشخص اللي منع في السبيل المياه من جمرة مانه لا يكلمهم الله يوم الضيامة ولا يذكيهم ولا هم عذاب غريب وده الكباز كان يجلد الماء في الصغراء اللي هو ايمان المياه كنت يكون مخيارة وفيه ساعة كنتم بسابر في كمان الحاجات اللي بيتعرارها النفل من بعض كيف تلتوا من بعض حيث تفضل عن مثل خير ويحصل كذا كذا في الام مكتبه مثل هذه الاشياء ارضوا مع الميسرة الام ميسور الواحد ما يمنعش وليك التلش لان من ظل اللي لهم الولي يوم القيامة ويمنعون المعود ولو صلى حتى لو صلى وصلى فواليد المصلي الذين معانوا صلاطين سعود الذين هم يراهون ومنعون واخيرا من جملة من يتوقع الله عليه عقوبة عدم النظر والكلام يوم الأيامة والكيهم لذكيهم من بايع إماما فإن أعطاه رضي وإن لم يعطيه لم يرطب يعني يبايع واحد حاكم ويعاد على إنه يوصره وبعدين من مصر وجده يدينه أخواله على الضرال والاختلاص يدعو الحاكم بتاعه وإنه وجده كاف عينه شوية عنه يأمن وظاهرات الموارد ده يبقى موافر خائن بيبقاش بيبايع الأئمة والحكام من أجل الله ولا من أجل الوطن وإنها من أجل رضيه السلام طيب هناك الآية تكون في الرجل ما كان لبشر أن يتيق الله الكتاب والحقه والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادة لي من دون الله ولكن كونوا وقاميين بما كنتم تعزقون الكتاب وما كنت تدرسون ولا يأبوركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين على بعض أي عبركم بالخوف وبعد إذا أنتم مسلمون إلا يتدركوا هاتين جداً ومحيدة واحدة ويمثالوا واحدة واحدة كبقى واحدة يعني؟ أنا صار بيدعب أن عيسى عليه السلام إله عد إله أوسار السلام إلا يهد هو الله إلا يجي حد يجيره ده هو رب ده الكسر ليقول لنا كذا في حال حياة ان انا اله فردنا الكتبين معقول ان انا ادعيس الكتاب والحكم والنبوث وامن عليه من عندي بالنبوة ورسالة وقعد ما ياخد نعمتي هستعمى على بحرارة ويقول للناس عبوه يلقى ويقول له الله مش فهمين الكلام يعني قال يجي شكل اظهر يدي مثلا قرار التلقيق او يديه شهار الدكتوراه ومعندي ياخدها بيومين او الدليل شكل اظهر شهادة مش محكة ياخد الراجل انت بتك الشهادة وموللك عليها فلما المسكنه حتى تتمكنه لما ملك تدعيت انك انت شغيل اظهر وشهادة هذا كلام الرجل يقول لا يمكن امدا ولا يصح شرع العقل والحد الصور والمجانين انتو كذبين يا نصاره وانتو كذبين يا وود لا يقول كده ولا العزير يقول كده انتو الدعوة لهم قالوا عليه على غزل انهم قالها انها ما كان البشر ان يلطيه الله الكتاب والحكم والنبوة وبعد النعمة يقول لها ثم يقول للناس كون عبادة لي من دون الله إزاي إزاي عسى اللغير بالأنبياء يقول للناس عبدوني أن يسوم عبارة المال يا رب كان الأنبياء يقولوا ليه قالوا لكن كونوا القانيين بما تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون يا رب القانيين يعني رب لا يزالوا الوظيفة الأنبياء وظيفة العلماء الورثة اللهم الأنبياء انهم يدلوا الناس على طريق الله حتى يكونوا منهم ربانيين ربانين يعني ما انس قال رب يعني وظيفة النبي انه ربين نس على الإيمان وظيفة العالمين وهالك للنبي انه ربين نس على الإيمان بالله حتى يصبح الواحد من دول رباني مش لحال في الوقتي في الكلام بتاعنا البلد ده اللا الله يسيبوك الله يعني ايه يعني انسوا لله ده الله ده بتاع رباني رسل. القرآن لا يقولش Power يقول رباني ومعنى عطاني منسوب الى الراقل مشافي اوهش شيطاني اوهش نسواني لا بتاع نسوان ولا بتاع الشيطان ولا بتاع ابوالده تاع ربنا فرباء بيأكد قضيتهم وم بيأتدعوا بقى من عيسى قال لهم دا لا داري اله فرباء الكتابين عيسى مقالس كده عيسى ربنا الناس وصلهم بالله على ان يعفوذوا الله وغير عيسى عمل كده ايه <تصفيق> <تصفيق> العلماء يستطلطوا من هذه الاية حق شرعي ان كل عاد وكل متعلم يعني ايه دلوقتي واني وامثالك وامثالي كل من تعلم او علم لغير قصر ان يكونوا ربانين لله هو خاسره يكون دينه الاخير يقول الواحد جاي من تعلم تقوله تعلم ليه والله الاستقاف خويس لالواحد الذي يبقى شاط يقول ان بحي عطل مجلس ياره يتكلم يقول يحسر ضاع الدنياك واخرتك وانت بس جايك تعلم عشان تبقى اللي. فالفضيع. عشان تقرس الكلام في المجالس. من تعلم العلم ليصرف وجوه الناس اليه. ويجادل به السفاهة لم يشم ريح الجنة. يا اذن حسن نيفك. وانت عشد الشيخ بالتعلم ليه. والله هي الوظيفة. اخوة انا كده دولة اظهر. هي الوظيفة ماكم بنعيش. نقول له خبتة وخزيفة الصراحة. النال ايه? اللي بيتعلم لازم يكون هدفه من وراء التعليم ان يصبح ربطانيا والله اذا يتعلم في ايك عقر في الاحكام اللي تخلين يسؤون عن ضواء انا اوز ان افتع ربطاني تابون ان تستجح بتعلم ايه والله اذا علم الناس احكام دينهم حتى يصبحوا ربطانيين فاذا صار المعلم يعلم الناس بنيت ان يدلهم الله حتى يكون ربطاني وصار المتعلم بيتعلم برضه بنيت ان يبقى ربطاني فتلك هي السؤال الحق في الدنيا وفي الاخرة. اما الهدف الاخر للكلة يبقى خسار. ومن ضمن التوحيد الالهي. الرقب عشان يعني يحضر من شكلة الشرك. كان صلى الله عليه وسلم يكون. لا يأكل احدكم عبدي وامك. ولكن ليأكل فتاة وفتاة. ولا تكل رقبه. ولكن كل سيدي. اياما كان في عبيد زمان. فكان يعطيه لي على السالة. يقول ما تقولش عبد يرح عبدية قول فتايا تقول ما عبد يش عبد, عبد, عبد عبودية قال ما بس قلمة العبودية دي لا تفت إلا مثل الناس مع الله الله هو ربطه هو سيؤومهم عبده انما إحنا يبنى عبد الزادي إما لا تمه الوقت اللي جايبه بالجريب با قالوا الفتايا والقارموسة لي فتايا القرآن ما جابس يتعب بأبدا بحفارها لقينا انو مش عاوز يزل حد من عزيه. او سمع فتاة يبقى... عبد مملوك وال... والاسلام بيطفى قريبه واصفه كلمت والبنت جاريه مملوك انا ما يلغشوا على امر يقول فتاة ويصحش العبد المرجعين ده ل... لتينه يقول يا ربي فانو ربي بيه اقول لك يا سيدي يا سيدي الفي يا على ده البد سيد امعود انما ربك يابد ربك هو الله الرب بيطلق هو صحيح اعطي ربك الكلمة ربي اذا كان ربه البيت من الطابل ظالمة بس ده رب مضارح رب محدود لكن رب بيطلق كل اعوذوا رب الناس كل اعوذوا رب الناس ملك الناس الى ناس هو مين هو الله فتحب الله ايه بقى تنظن العجلة اللي ينتاج ان احنا ناخدتنا منها المئباك بتاع الانبيانة ودعا اللهم اتاق النبيين لما اتهتكم من كده لنوا اكمل بس امياليا دين ولا يطوركم ان تبتحضوا الملائكة والنبيين او قارك للملائك والانبياء يصاحبوا ببارضة بجده هيطوركم بالقفر باعة ايضا انتم مسؤولون صح يا سلام حتى الملائكة والانبياء ما يصاحش كون اغربلكم ولا هنفعوكوا اغربوك اما دعنا اثنين في القارض يا صاحب اضرح على المقابل والله معنا عارف ان تقليقه. هيجي مقام مزارح هي ايه يا العرب بيعرف. والشكلة اللي بصل عليه. يا سدنا الولي خريب لي بيت فنان. نجح ابن في الامتعان. فاتمين يا ابن اللي حينجي حالك وحيخريب بيت فنان. يقول صاحب المقام انتعلم مين? انتعلم مين اللي ما تنتع. تاريخه? حضرت دموته على الاسلام على الريل اتلام. يا ابن الملكة اللي هم في المية تقريم. بنعنا الله من هذا والانبياء اللي هم اخر خلق الذي منعنا الله كامل لا نافع الا الله ولا ضار الا الله يا حبيب ان اتبعني طارق القران ما اتبع الشيطان وعقوا العذريه اللهم كن علي ابدا ترضيك يا رب العالمين والله الميثاق في والله الميثاق ده الانبياء في رايه مهمين ولا تحتمل المعنى العام التارك اللي بيؤخذ من راي اليا اللي كان رب العزة كل ما يمعت واحد نبي قل بقى لك يقول له تغفية نبي هاتفك يقول له يا رب كله فيه نبي هاتفك ماشي انت ده الوحيد ده انت حلقة بالسلك لك وانت رائز من رواد الخير في الدنيا جايبك عشان وقيمة تتصرع الدنيا وانروحك يقول له يا رب يقول له فيشترض فيه ان تصدق ما بين ايديك من نابل كده بك ما تكددكش الانبياء اللي يقول له العهد يقول له ودماهات للنابل اللي جاي بعدك ما ترشل الاخر طاحب يقول له العهد اقرأتكم واخذتم على ذلكم اصري اي عهدي يقول له اخراط يا رب قال فاش شاهدوا وانا معكم ما يشهدين. ايه المقصود من هذا المقصود الان بان ربنا عاوز يسبت لنا ان الانبياء ذو كلهم علينا اوراقنا اهو عكرنا برجاتنا من يرشن لموسى بس وقاله كله باطل. زي ليهود فيقول من يرشن من ايه تقوى بس للنبي يقول له المطلوب أبدا من يرشن لمحمد رعده بس والله بقى يقول له باطر أبدا لأنه من رسولنا ورسول شبه نفسه حاجة الماثلي وماثل الأنبياء من قبلي كان ماثل رجل من أدارا فأحسن بنائها كل موضع على في زاوية من زاوية فجعل النظار يطوفون بالبيت ويقول ما أحسنوا لا فاجأوا لولا هذه الزاوية ولولا موضع هذه اللبنة. قال النبي فانا تلك الذي اللبنة تم البناء وختم الرسل. ما ادعاش ان هو البناء كل حداني جدا منه. كان في ايه تلقصة في فيها الذي تم البناء. ما ادعاش فان هو البناء انه عارف ان البناء من اقول وان رقب عزة كل ما فرقه لما كنت واحد رسولي مهمة. وهم من امة اللي خلق بها نذير. هذا الشباب اللي مرع له واحد نذير واحد نبي. فالمؤمن يجب عليه. الانبياء وامامهم ان يؤمنوا. بما استرقوا في الرسالات. وبما سيلحق من رسالات. ويتأخذ الله ميزاق النبيين. هل يثق عليهم هم او على امامهم منهم. لا يبعث. لما ائذتكم من كتاب الوحي ثم جاكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا صبرون حتى لو ظهروا وترابدين انصروه وتتحادروا قبل ميلك عشان يبقى الشروق متايه لقابوره ليه هو اللي خلى افساره كان كده انت معيني في نسبه ترتيبه سيدنا ايسحاق قبل يرفع للسماء المبشرا برسول ياتي بعدي اسمه احمد احسنت ملكم احمد اللي ربنا قد قال العهد انه نقول من دموسى اللي قابلي وامهد لمحمد اللي بعد وعينه وعا كده انه مجرس موسى ما يقول عن من انبياء الله يعقوب واسحك من اصباب ابراهيم ويمهد دي ايسا اللي جاء معكم دي ماشي فيه تفسير تاني بيقول ان كل نبي كان بيجي كان ربنا بيقوله ان مجرد الابي محل لقول لك علاء الدكواز في محنا في اخر الزمن ما يتم العقل وينطق ويبلغ العقل الغشق هجد واحد ده بقى مش محل لا محدد زمان ولا مكانه كان من عمومي لجميع الخلق في كل مكان وزمان من يوم ما يبعث يوم اليوم, اليوم وخدم وأنا وأنا الآن وخدم على مرضه ولأه انت اخذت منه ولو عجلت وانا في محسيته الان تبقى انت من ضمن بنوده يقول له رب يا رب يا حاضر يقول له الآدم في الدين يا حاضر وإلا ملاش نبوه مردكش النبوه إلا بهذا إلا لما ترضى وتختم بأن الوضوح المحمد وإنت موجود بأن تتابع له ملاش عند الدين في الدين يا يقول له خلاص يا رب شاءكم رسول تصدقوا اللي مع معكم لتؤمنوا النبي بدا قال اخرارتوا واخذتوا مع ذلك بسري قال ما قارتوا قال فاشهادوا انا معكم من الشائرين فمن تولى بعذ مالك يعني ربنا تقول دعوه لما انا عمل ترتيب على كل الانبياء واعطي بيها اللي امت انتم ليه ليه يا اثارة استذكرتوا وليه يا يهود انا محمد لك امد لو انو بيذكر لكم ده محمد محتاج بجميع الرسل والملة بتاعته اميته مؤمنين بجميع الانبياء فليه انتم بتعاملوا هذا الراجل اللي بيعمل تكون الرسالة لها بلو بتعاملوا بهذا الجمع اللي بيقول ليه يمن ترى اللي راديك ما انا بقى بصحر الراضي بيخدار بيقولوا الميساق هنا مش ميساق كلاما اخرارتهم وصول عجل قصري لكل تفسير والله قال لها المرد بهذا الميساق البرائيل العقلية قالوا ربنا اهدى حافي ده بك إن, ان النبي بالدول ما بيجي ما بيجيش الى بالتلحى بي يقول اي نبي يسكت يقول اي نبي الله على بودها هذه المعجزة ويجيب معجزة وهو يقول على بوتي هذه السلحة شكوه الاي من اللي بيه تبيب معه دانيل نقلي اللي هو دي السابق وداني اللي هو المعجزة خليك معي فكل عقل سليم غير مغرد ليؤمن 100% انه هو كان عند رسوله فالأخي راضي بيقول ان هذا الميزاق هو المراد من الادلة العقلية وليس راض به ما اخذه الله من الادة لان فيه رواية تانية واذا اخذ ربك من بري آد ايه حران واذا اخذ ربك من بري آد من ظهورهم ذريتهم وعشهدهم على أن بوسهم ألتهم وربكم قالوا بلى شهدوا ان تكون يوم الضفر ايه وعندك الضفر يبقى عندنا بعد هذا قال الله تعالى أبغير دين الله يبغوث وله أسلم من في السماوات والقرض طوعا وجرع وإله يرجع الراكة الآن يزين فيها تلوع من العبرة اللاني ما ليش عقوله ان اقول, أقول دين الله يقول ولو اسلام من في الساوات والارض صوعا والسيكة او كرة السايد من اللي في الساوات والارض اسلامه صوعا او كرة لما فيها تكافره ألا والاسلام هنا الاسلام والدعاء والواقع ان المؤمن اللي بيصد ويصوم نرعوه انه خاضع شرعا وخاضع قدرا اما الكاتر هو ان كان عاصي من جهة الشرع ولجنه مسخر وخاضع من جهة القدر فقال الكاتر نحن كبر بالله جهات يتلفز باحتياره ولا نفس الجهة من الله يصحب انهم باحتياره ولا من الله ما فيه جناب الاكل والشرب واعمال الجهات الغضلة او الدلول بقى مصحر من الله كبير وبعده بإما حيجي هم رضو يموت حيمتنع ولا حيموت فالسجود المربه والإسلام من في الثلاثة وفراد هنا المربه هنا الخضوع لشرع الله وقدري فمن أقضى على شرع الله ضمن الخضوع القذري الخضوع الشرعي زي المسلمين ومن تأبى عن الله برجاء الشرع أقول له برضو إن أسيطاني ولكن هناك حاضر المشيئة قدرا فلا تقدر تخلق نفسك وتقدر طمع نفسك فهنا ليه البداية ومن النهاية وإليه يرجعون لا تؤهد الله طيب في بقنا ومن يبتغي هذا الإسلام دينا فلن يقبل منه هو فدأ حسرنا الخاسرين ورواك عن الإسلام بمعنى الإسلام من الدين عند الله الإسلام الحزاث أول الأمراك لا يغط متباثلا من الكامل إلا في هذه الملة اللي نعليه لم تغيير في الاثور ولا تحريف ولا ذلك غير نغيره في النصوص يعني عملوا اله الاصول مخصوصه ويظهروا بالعكس تكريمنا هياخد اصول الاعقيد تنوح اخبار دكتله ايه ايه اللي ادعى تقول المربى والخمس خد بالك يقول اللي فلوهيه ويعبدوا الشمس والقمر والعلق اسوء اات اصلنا اصل نار ثوابت في اصول عقيدته دي الإسلامية الاسلاميه في الله الواحد الاحد اللي الناس يا مستر يشيروا على بسيطه من جات ان نقول الله الملائكه الكتب الرسل يوم القيامه قضاء وقدر والجن والملائكه الخروح الصرص في صلو وصوم وزكوه الحج يكون فيه الحراب في الاصر والتجمع عشان الاصول والقراء محفوظه في البعض لا تنعذي من الام ولا تزال قائدة من امتها واخرة بالحق عليه لا يضموهم من خذلهم حتى يقاتل اخرهم المسيح الدجان وحتى يدئ امر الله يوم على ذلك في رواية يوم الديامة يمثل الله الصلاة بمثال شرح كراجل يقف ولده اللي يقول له يا رب هذا الصلاة يقول له انك على خير تجلس الصوب انك على خير تجلس تسألك انك على خير فجلسه يجوه لسا نفسه معقدته يقول انك على خير ولكن انت وحدك بك اخذ ومن يبتل لها الرسابة دينا فلين يبقى بقى كان سيدنا عمر بن الخطاب رضان الله عليه له واحد صديق من يهود فلين فريق ما يغلق يعني يهوزه قبل يوم من الايام معا شوية صحارة من التوافع اللي بيجروها قام عمر بيقول له معك ايه اسحاء ولا يا رابين ولا يعروب ولا انا التاصل قال له معايا شوية صحة للكتاب بتاعك قال له يا رجل اطلقه بتاكدك كتابه مترايب بتاكدك قال لي احنا برده يعني سيوب يعني كلامنا بيت انت بيه فالراجل قرى شوية كلام سيد عمر التحتنا يا سبحان الله انتوا عاملتوا فيها كام ده قال له استغفر الله ذكرنا ربنا طلسة على فتنه وتنها وتغفر لنا كثير بخوف البلاء يطلع حاجات ففين نقدر نتغرى مع ايدي سيدنا عمر ده سيد عن واحد كده قطعه من الذكاء انما السيد خانت عليه حاطينوا في الصلاه ده يا من رعا رسول الله في حاجه انا تعب دي انا سنه رسول الله انا حعر افضل اك شوية كده للحظ فقال له اني نريد واحد قاضي قريب بيهدني فايضة فخد منه شهر صحيح وقالت الاني سايعة ايش ما بتضرش الاسلام بشي دي وقالت الراسول المرض ما قلنش اوه لا لو قد كنا عاوز انه هو ييه فلتنفسه على رسول خلاص احد يرى اتالي ويش يا رسول احمر من غضب وعمر ما عمر مشغول بعملية وشو خدمة الصحابة اللي عليه بصحو لا وش رسول في منتعة كأن في حط رمضة مش بوش مخبير مغلق ايو يبنى خطيها طبعا مش بصقر ايه اخضر رسول جهة حشان يوش بالهناية بالصحو لا وشها سبحانه قد طبع عرض غير وانتقع. قال له الله استغفر الله وانظر ليكوه <تصفيق> كنت اخطار له اسوء الله قال له يا ابن اخطار ها متأوتون فيها ها متأوتون فيها هو يرأس كتاب سماء ولم ترى يجيب من امراجهم لم لمسوا يتورع لا لدي اصلاح جاي من ايه يا ابن الخطاق اخد جيتكم بها يعني من جيل القويمة يا خد جيتكم بها غيظاء لقية لانه اكنا هارها لا يديه على الا هارك والله لو كان عوسف مؤمرانا حيا ما وزعاه بشل اتباع كان <تصفيق> مش مرأة تافع راح يجيله انا من واحد الله اعلم قولوا يهوز يابقوا لا احيو القلب ويدي الشرق الشرق في العسل قالوا يا عزاة الله ما راح يبت دي قالوا يقوم الله لك وماذا القرآن التالى لم يكفيهم اننا انزلنا عليك اكتب التعليم ثم لا تفهم في القرآن كتب ولا فالقراء صلى الله عليه وسلم لا اكتبه اهل اكتبه عن شهيديه وعن شهيديه وعن شهيديه وعن شهيديه فانهم لا يهدونكم مخضروا الشعر هم افضلان وهيديكم لكن الشهر يا في عزيه هم ضلالية عليهم الاضي المعضور عليهم اللي يقولون الضالين نصار سهبا الناس رباها الضالين واسم ضالوا الضالوا اتنا اخذ دولهم ولو يعني نتفكير بقى عشان كمان اه يعني بطماء يخطينا بكير جميعا اه واحد اسم عبدالله كان عنه شعنة في الجاهلية الا ان كان قطع من كرم كان اكل الطيف ويطعم الطعام ويعين على ناغر الزمن ويكرم الغلباء لا ايه فالناس يعتقد ان تفعبان عليهم الراجل المنكف الجاهلي فهال يا رسول الله قد استفعى قال عبدالله ابن الجدعان كان يجيخر الضيب ويكرم اليتيم ويعين ويطلب الطعام فهالي اكبعه ذلك يوم القيامة قال انه قال لهم لانه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئة يوم الدين. كان في اعلى على انها مسايا الدنيوية تجلبنه الصيد والسمع والمهات الدنيوية. انه غير موهن باخره. فربنا اكتروا حظة بالدنيا. اما الاخرى هو غير موهن باخره. كيف يكريبوا في دار لم يقوم باخره. ثم قرأ قولوه ادعانا بقديمنا الى ما عاملوا من عمل. فجعلناه ما باء من الصوح. تلاحظوا الله فيها وقت آية ثانية من كان يريد الحياة الدنيا وزيناتها نوفر لهم أعمالهم فيها ونوفرهم فيها ولهي كان لديهم أعمالهم فيها ونوفرهم فيها وحابة مع صنعهم فيها ونوفرهم معتر يومون فأي واحد كاتب بالله يولد مؤمن بالله المشاعر حيث نوفره البعث ولا بعث والرشور ولا الله والأحباب ولا جهة يجب هذه الرضاية بأي حاجة أعمالها الإنسانية او ما اقوم بصيحة بالمئة سيبكرونك الله وبيعنا انا بالله ما اضمشي حتى اعداءه حيث يبقى كل حاجات كبيرة في الدنيا بس انديك مال والعيال واقوال وايص انا ساعد وديك تنوت هيكون مش على الحايرة انشان انت المجهان المصافية اتوحف الله والان يكون هذا ضمن الله ليه؟ لان اوبيه يقول لي ربنا انت اه انت اشعار في ملت مستشفى يقولوا انت ملت مستشفى وعارف في اللي انت عملت في مستشفى لان تم تكلمشي ان عرضا ليه لانت كنت خلقه من هذا يوم انت كنت للنور بالاخرى لانت كنت مساعدة مالجيه الله والاخر تكيزوا اكليك في شيء ده يضبه ايه كان ده عرضا ايشين عبدالله العالية اللي ايه ما عرضا فالقالين اعرضوا بجلات غليل طيب كيف بقى كيف يهد الاقام من كفر بعد ايمنهم وشاهدوا ان رسوله عام واجراءهم البينات والله العام من ام الظالمين صحيح لأن الله حق والبيعات قيمة الأذيلا والباريين لها العناس وفقى ناس تقول لهم سبعين دليل على صدق بصور القرار لكن هم أقامها بسوق بمصالح خاصة ولهم شلل مش جاء عمد الحاج يقول لك مثلا منضمن علم الجوعي فقال حاجة نقول لهم اخوان من لدي سنك علم بعد فقال مرشي سنة وربطنا نفسنا بالداولة العصر في مشكل بكل ما صادفوا على الحرب سيكثروا روح المسلم فهناك ناس مع شهود الحق وشهود العدل بينهم كيف يحكي الارقام من بعد بعدهم وشهود ان الله الحق وجاءوا بالبينات والله لا يترك مظلوم ورائني اولئك جاءوا ان اعلنوا الله والملائكه والناس اجمعين حاضرين فيها لا يخسر عليهم ضرر الا الذي تاب طبعا رب فتح البصر من بعدك واصنعه فيه خباره الرحيم من اللي لكفره بعد ايمانه ثم ازاده كفرا لن تفضل التوباته وذلك اتمركة يعني اليعود كفره بموسى ما عمرش بذين ايه شايف لايسة كفره بعيد تماني تقول لها اي حتى العموسى تماني تفشل عموسى انتو شاهدت الطورات العموسى فشاهدت الطورات الاصلة اللي تبتدحوها وبعدين كفره بعيد والدهجن وبعدلتوه وعدم الظهر محمد كفلته بجمعه ثم ازددوا كفرا لن تقبل كوباته لن تقبل ان رب الفتح هل يعني اذا ماتوا على الكفر اخذ بالك اذا ماتوا كفاء يعني او اسكراره من غير ذوب لن تقبل كوباتهم لان ما عادوش هو فرصة للتوبة اذا ماتوا على الشرق او اسكراره وقول لك هو الطازور اذا ماتوا هم كفاء وماتوا هم كفاء فهل يقبل باندحادهم ملء الارض ذهباً ولو كنت ذهبه هو يوم الهام يكون فيه من الأرض ذهبه هو فيه الأرض وفيه ذهب ماذا خلاص ذهب لمن يقول كل, كل يوم لله الوعد عاط الزهب ذهب والخطة صارت منفضة كن راح إنما تتفزيح يعني طبلا دول كاف لو عارض على اليوم على فرق من يجل الأرض ذهب على ايدي نعتاوه من جهنم ايه لا تقبل منه وماذا معاذا خد بالك فيه بحواية نختم بقى الدرس في موضوع بطل قفر والإستاذة ينادي الله وعند وجل يوم القيامة بعض رأيج النار يلتعف عينة يلتعف لها يجيب لها يقول له كيف وجدت المأقيل والمستقر يزعيه وجدت دارك كله شرد نحن الشراب ووسائد وطفق الاخر زفته والشراب زفته والعادلت حياة كلها مخصفرات يا طيب لو انت لانت املك ميل اعوذ ذهبك بتفكير الوقت يقول والله يا رب يشميل الارضان والله انا تمنا مراتي والامي وعيالي والعلى كله والدنيا اللي املك احد دهالة فسيتطلعني بغلبي ذهبك يقول له شو اعود, أعود انت افتنفك الدنيا كلها ما فيها الغرائب ونسائب واموال وطلبت انا منك في الدنيا اهوانا من ذلك طلبت منك ان توحد لا تشرك بي شيئا فاقيت الا ان تشرك بي الله الواقع يا ان هذا السؤال يأتينا ذكرى قطار لان احنا الان في دار الغرور دار ان يساوي الارض ومع ذلك بعد ذلك في ساعات يبقى ومعض امراض جاءوا لدار السابع الاول اسبرين بالضيعه السخونه انا مش الجين يعني زي ما تلاقوا فده احمد واحد من ساعات المرض الرعب والجنصومه بتاعه كل بقى الى مرض كلوي يبقى مش هيبقى دواء اسبرين ولا دكتور تعود ااخد سيوت وشغلانه الاهم حاجه ان بيجت الامور المرض بيقول لي يا شيخ عاوز تسعد لي بالابزاء دلوقتي عاوزك سيب نفسك شوفوا يا اخره في الدنيا بيبيع على اوتاقه على اوزاقه يا رب المجرين ولو يكتري من عذاب يا ماكر في بريد وصحتي واخيه وتفاصيلي الذي تهوي ومن في الارض جميعا ثم ينسيه كما انها لرض يعني اخواننا لسه في دار التدريب والناس بتقول يا رب خد الدنيا ما عادش دول ده تطالب بالحقائق حتى الازدهار يدوب ربابي يرمد لك حياة كثمة شانت يظهر بالكلام ودى الله فعلينا تتفدنا بتحبيه ماذا؟ والعنش يجبونها فرعه ده فالقرصة بضخدة لانه على الفلوس ومع الفلوس وكاذا تظل لله وتذكر الله لبراه الخير وتستعبه الناس وقصر ارحام قد تبقى الله وتذكر الله وضعه ارحام وانها فرعه اصدقى الحر رئيسه الناس عادت موت اللي فان راه اللي كانت تذكر الهي اللي كان بتدفع احد الضرب كان والدود كان الروح يعني بتاعتك تهر الروح باهي الرب فتتمنى ان الروح انها تعمل ربيه لا يفتح الله لان الجهاز العزة بتاعتك اللي كنت بشرين لها بتاعتك اللي كانت تشوي الرجل اللي تمشي والذان اللي بيكلم كل راحة كنت عزمين تقول لي ربا يا سيد حتى اذا جاء عده النوت قال يعلي اعماله صالحا فينا طاقه ان ربنا قال كل انها كلمات وقائلها ومن ورائه فرق الخد لا يبعثه الله أن يكشف حجم الغفل عن قلوبك الله أن يكشف حجم الغفل عن قلوبك وهم انفعنا بهذا القرآن وهم انفعنا تسير كتابك وانفعنا بهك بي تشريع كلام نبيك وهم انفعنا بالعلم والقرآن واجعلنا من أهلهما وابعثنا من أهلهما في غير ذراء مضرنا ولا فتة مضرنا كنوا معي أستغفر الله العظيم أتوبنا إلى الله وسبحانك اللهم وبحمدك أخذوا لا إله إلا أنت استغفرك ولا تبنيك لا ارجو مع العلم في مواسم ثلاثة في السنة بحلها ليشمع الناس مواسم الإسلامية لا يقدم فيها الصيار ولا يطلب وفيه مواسم بيطلب الصوم اللي مش مطلوب يوم سبعة عشر رجل وإذا كان المجموعة المباركة الكتابة ادعتنا ان الرسول قال اللي يصوم سبعة عشر رجل ربنا كفر عنه دونه سبعة فهذا كان معي رسول الله من علم الوضع بحليك. المعراج مفيش سوق يبصش في عباد اللي حاجرت يو يوم 15 شعباد اللي دا كنت عصول يومين اللي قابله معه 13 و14 و15 هي 3 ربيط في محالك النساء يوم 12 ربيع الاول اللي هو الميلاد المشهور لا لايس بلك صيام في الميلاد 12 ربيع ولا 17 رجع وانا 15 شعباد اش اذا كنت بالصول طبيعيا اتنى والخليص كله عصول وصدفر العين يوم الثمين بيوم خميط قامنا الصوم المطلوب يوم عرفة تسعة للحجة يوم عشورة عشرة محاضرة التسعة تجد الحجة لمقابل العيد الكبير الصوم هو يوم بسنة مطلوب يوم الثلاثة البيض 13 عربي 14 و 15 الستة تجد عشوال اليوم عاقر رمضان يوم العزو الثماشر هذه هي أيام الصوم من الحرب وفت بياتة وثلاثة رجب القادة انا اراك نصر جعبات الميلاد انه لايك فيها صب الله وانا بلغنا تخلص صلاة وعلى يا دي يا صباح ابن بعد السؤال المطول وارجوا بالاخوة السائلين انهم يلاحظوا ارغات اخوانهم الابترين لان فيها سئلة كثير يبراح الزام اللد والعجل يعني خير كان ما اقل على ان الشفر البكوري كان اجاب على سؤال في اذا احد السنك الاوسط الساعة 11.10 دقائق يوم الاربعاء تلاتين سرعة يعني الاربع اللي فات زي الليل الجاية الليل ان هو بيسأله عن حكم ان المرأة اللي هتستعره ولا شعرها يبان ولا بتاع ان هو اجاب ان ربنا يقول الذين اكتنبوا الكبائل اسم الفواحش ان تكتنبوا الكبائل هذا ما ترامون عنه كافر عنكم بسيئتكم وان هذا من المرأة سايبة الزنة وسايبة يبقى ربنا يفرلها الحاجات دي اضع الريح او الكلام ده الله اذا كان الفاتوى اختصرت على هذا الكلاب دي تبقى مغلطة شريعة وتبقى نوع من الاجرام من واحد عاجب لان الصغائر مع الإصرار بتنقلب لا كبائر وده قاعدة فقرية لا يجعلش شهر باكولي شهر باكولي اللي متربي على مبادئ ناس كانوا في مستوى الخلق الرفيع ثم انتلخ عارف تمام معرفة لأنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة لا كبيرة مع الإصرار ولا صغيرة مع الإصرار وعن المعصية الصغيرة اذا عصر صاحبها عليها بتنقلبها كبيرة هذا معصر الحديث المرأة اللي بتواضط ومصرع التعري والريحة للاجالب وكشف العراء مع الاصرار والدوام بتنقلب هذه الشيء الى معصر كبيرة فانا عند الله بين الصنب الصغير ومصرع عليه لصح هداي وبين الفائل الكبيرة وكان الواجب ان يتواجه الهدف في الهزاع إنما المجاملة اللي تسأله عدد سد ودائما نحن الجرياطة عندنا المجاملة للجنس النعم وفاكرين بأننا من نجامل على حساب دينا إن ربنا سيرقينا إنما الوقت عندنا ربنا بيخفف معبتنا في قلوب الناس وفلات النافس والأمهار ذو الهدى فلا دوني يطومنا ولا أخرى أرضينا وربنا يتوم على كل عاصر ويقول إنه شاء الأمانة للمال والأمالة تقلت منه واصف عنه منه وما يمكنش أبداً ولدت وعمل كل البلع أن يجيب إذا عشان يردها للصحابة لأن صاحبها سيئ الظن لم يكنوش وآخرها من يجا بعد تعذر الحجل وخد أفعل الحلي بتأذى بفايدة عشان يرد الأمالة للصحابة والله إذا كان صادق في سؤاله وأن جميع الأبابه لقد تفاجه الحلال والطر يبقى الحكم على اللي يخذ منه الفاكتة مش عادل هو هو يرد الأمانة وإن كان صاحب الأمانة ما مش حق يخد لأن الأمانة إذا ضاعف من الإيمان من صاحبه يبقى لا تطعق صاحبه يأخذ العوض إن ما العوض إذا يأخذ اللي معاين الأمانة لحد ما ضاعف منه ومثالها تكون حالة عند الإيمان يعوض وعند عدم الإيمان والقبر والقبر صاحبه كان كانوا وخذت منه وخذت روت وصاحبها خذ منه زيادة غاسف عنه يبقى برؤى لأحكام ويبقى اللعنة على اللعنة لأخذ منه واش عالي هو السؤال بيقول واحد رأى في ملابسه مع ذاتق مني يعني ما يعرفش حدث امتا وكانت طالة فيه الطلب هو عايد انه بعد الغسل يبقى يعد الصلاة اللي يحتمل انه صلوها مع الجنب يأكسلوا هذه الصروات اللي يحتوي من اخر انهم يعني من كان خاضرا على السماء الماء وكان خروج الوقت هل يتيمم عشان ليح الوقت حاضر ولا لازم يستعمى والله الشفعي قالوا معبود مع الماء لازم يستعمى ولو خرق الوقت اما الملكية ومن وفقهم قالوا الضروعة يبقى يتيمم ويلح الوقت حاضر وبعد يستعمى تاني ويرجع يهيد والمزهار قائمان لكن احنا نفضل يعني كانت بلاسف السؤال ان انا نفضل ان اذا كان الوقت اللي فيته مما يجمع يعني مثلا للظهر يبقى انا علشه يستنى بعد ما يرفسل الظهر ممكن يجمع مع الهاتف جامعة اخير اول مدر مع الاشهر انا مثل الصوكش ما بيجمعش مع الظهر يبقى اممكن يتهمم له ويصلي او مثلا الاشهر ما بتجمعش مع الفجر يبقى يتمعوا ويصليهم وبعد ما اغتفل حيث تاني اخي يقول يا ربنا همتوا بفريقاني كالاعمى والأصم والبصير والتميح ما قال شريكا الاعمى والبصير فالربنا عاوز يخليهم فريقين كل فريق مميز بالكامل فالمشركين جمعوا بين الصفاتين مع بعض عاموا صمم عاموا عن رؤية الحق وفهم عن سمع كيفية حق والمسلمين ربنا مديهم الميتين البصر والسمع قال له كل فريق متكامل لوحده بيقول هناك في خول إدارة من امبارح الكرة لا قصوا لها قايم ومحصيد الراجل مش واخد ماله ولا بيقول قال في هناك كره في عالم غير العالم احنا فيه يا ابني ربنا بيقول على البلاد اللي موجوده ايام قوم عوت وايام الفراعنة منها بلاد لسه عيشة زي مثلا المدينة دخل المدينة على حين رأسها من أهلها المال اللي هي من مصر وفي رأس المدينة ثانية فألترى لهم من باقيها بادت على وجود هذه المرة عن البلاد اللي قم عاصوا ربنا في الأهم السابقة من بلاد قائمة من بلاد الزهد ملاقي زعب العالم اللي غير محدود دين بيقول ويطرون الطعوة على حبه يسعى الاخ احد الاخوة كان وقع في يد واحد يهودي اسير واليهودي كان مشت رجله راح في اثناء الحرب مقدرش يمشي منتصب يعني معتده اخينا المصري المسلم جوت عن اسير بشدة وعنف وقاله عشان يحملوا على انه ينهزل وليشه وكذا جل يضربه لحاجة ما حاول لما ساعة ما حاول فرمضاش فانكب على وشه وانفجرت منه الدماغه مات اخونا الجندي يعني ضميره ومش مستعيح لساعة اكرا مات ويقول لي اه يا حكم ربنا ولا مستعد ايك الفرها لحاجة اول وقت على الاسير ويكون كافر انما رب الاسبع وصانع بالاسرة خيرا ويطمون الصام على حبيب السكين